لا اله الا الله القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويانهون عن المنكر اولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختنفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وامن الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله أأَمَّ الذيينَ بَطت وجُهُم فَفِي ررحمَة الله فَفِي رَرحمةَة اللههُم فينَا خَاددُون تلك آياتة الله يَِتْلغَ عليكَ بِحقّ وما الله يريد ظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم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 من الله وضربت عليهم المسكرة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُقْطَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ